أعوذ السلام عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد, بعد هذه المحاضرة الخامسة من محاضرات أنوار الوفاق في شرح كتاب الرقاق وبإذن الله الكتاب هنقسمه على أكثر من دورة وهيكون المطالب منكم خلال هذه الدورة 57 حديث 57 حديث وأنا جاهزتهم في ورقات بحيث أنهم يبقى يسروا لأن حفظهم مطلوب هم الكتاب كله اللي وكتبه بقاء حوالي 190 حديث فإحنا قلنا نقسهم على ثلاث مرات آه من آه الترتيب طبعا الترتيب ممكن يختلف من طبع لطبع فالطبع اللي أنا شغال عليها هتبدأ من ستلاف وفعمية واثناشر لستلاف وفعمية تمانية وستين هتنقوم سبعة وخمسين حديث لما أول تمنتاشا هفاف الكتابة كتاب الرقاق 53 باب احنا هنأخذ منه 18 باب بإذن الله سبحانه وتعالى دولة اللي احنا مطالبين فيهم وهنبتبهم وطبعا معاه النسخة بتاع شرح الشيخ العثيمين ان شاء الله بإذن الله يكتفي بال57 حديث واللي ما عندوش ان شاء الله يبحث نبتب له الكمية دي ان شاء الله وقفنا عند الحديث ستة من عشرين حدثني محمد قال أمام بخاري حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني خيركم قرني ثم الذين يذلونهم ثم الذين يذلونهم قال عمران نعم لا احنا ما قسمنا ال 5 قسم الناس طب بس اسمعني بس اتفضل ها طب بس دي نفوس ثم قال بعدهم مراتين وثلاثهم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويفونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ده اللي احنا اخدناه معافي نفس عشان كده حطناهم مع بعض حديث عبدان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 شاهدت أن الحديثين مرتبطين بمعض والتوصيل محتابا خيركم قرني يعني أهل قرني وفي رفض خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم قرني يعني الصحابة الذين يلونهم يعني قرن التابعين ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين وهذه التي نسميها القرون الثلاثة المفضلة قال الحافظ كلام ده مهم جدا كان في درس العصر اليوم في فضل أهل بدر لما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل مع مرأة برسالة لأهل مكة لما أراد النهو سلم أن يأتي مكة ليفتح وأراد عمر إيه؟ أن يقطع عنق فقال النهو سلم لعل الله اطلع على قلوب أهل بد فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك اعتراض النفس أسلم هنا إنه لا يقتل إن الجيمة لا تستحق ولا الشخص هو الذي لا يستحق ليه له منقبة له فضيلة له رصيل وحتة اليد دي موجودة حتى في الجاهلية عورة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه لما جاء في الصلح الحديبية ليسطح بين القريش والنبي صلى الله عليه وسلم وأراهي النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل شفهم كده هم عدين يتقتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشفهم هم جلوس بينها دي صلى الله عليه وسلم كان على رسيم الطير فأم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يغرك هؤلاء الأوباش فسرعان ما يفهم من حولك أبو بكر ويفره منه شده من لحيته وقال له نحن نفر من حوله أمسس بذرا لات للات الاله الصلم بتاعكم والبذر الله يكلمكم وعزوكم هو في فرج المرأة اللي بيخفض لمثل عرف الدين قال له ده بقى روح نوص فيه فقال ابن أبي قحابة والله لو لا يد لك عندي لرضدت عليك ولكن هذه بتلك الشاهد يا جماعة ان ليه يد فاليد دي بيبقى لها حسبان فهؤلاء اللي حملوا الدين وقاموا به خير قيام ان خطأ لكن هذه الأخطاء والهنات لا أثر لها ولا وجود في بحور أعمالهم فأنت لازم تعرف أن هؤلاء لأنك تجد نصيح لك الصحابة رجال ونحن رجال صح بس هم رجال عليهم قيمة لهم مكانة لهم أفضلية ليس كغيرهم فضلهم الله واختارهم الله واصطفاهم الله فيقول الحافظ والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وبعثت في خير قرون بني آدم وفي رايد بريدة عند أحمد خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم لو قلنا ان الفترة دي القرن ده من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر الصحابة موتا اللي هو مين يا جماعة مين آخر الصحابة موتا هو من أواخر الصحابة موتا أبو الطفايل المسافة دي تقريبا 120 سنه على الاختلاف في وفاهه ابي الطفيل ولو قلنا من وفاهه النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه هتلاقي حوالي 100 سنه او 90 سنه 97 سنه حول هذه المده هذا قوله ايه الصحابه اللي هو قرن النبي صلى الله القرون واما قول التابعين فان اعتبرنا من سنه 100 كان نحو 70 او 80 ثم الذين بعدهم يعني في حدود مده 50 سنه تقريبا هتجمع دول هتلاقوهم تقريبا لغايه سنه 220 هتجد بقى تلاقي في الفتره ديت ظهرت البدع ظهورا ساجيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقلوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقصان إلى الآن ثم ظهر ما بابه ثم يفشى الكذب ظهورا بينا فتلاقيه في الاقوال والمعتقدات والله المستعان قال القرطبي ان هذه القرون الثلاثه افضل مما بعدها الى يوم القيامه وهذه القرون في انفسها متفاضله يعني ما هماشي التلات كوندولاسي بعض افضل الثلاثة ايه القون الاول ثم الذي بعده ثم الذي بعده وافضلية الصحابة لا تغفى على احد ثم الذين يلونهم ان الصحابة افضل من التابعين والتابعين افضل من تابع التابعين هذه الافضلية بالنسبة للمجموعة لا بالنسبة للأفراد فقد تجد بعض الأفراد من هو ايه أفضل من القرن الذي فوق إلا الصحابة ليه يكفيه شعب لأنه ايه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يعدلها شيء لكن كجيل كمجموعة بلا شك افضل كل جيل افضل من اللي بعده وان كان قد يكون في بعض الاجيال من هو افضل من, من قبله لكن كفرد ليس كمجموع زي مين مثلا اللي فيه نص عن النبي صلى الله عليه ابن عامر القرني تاخد بالك وديت بالظبط زي ما تقول ايه, إيه الرجال خيروا من النساء دي من أشكل برصة القرآن وقد تكون بعض النساء أفضل من جمع من الرجال لكن وحدة ثلاثة تعد لكن مجموع الرجال أفضل من مجموع النساء وكما قال الشيخ الأسلامين على أحمد الله يبقى الأفضلية دي في الجملة لا في كل فرد من أفراد القرن. وفي محل للنزاع كده تلاقي في الأواء الجميل خالص بين السلف في هذه المسألة في عملية هل الجميع ولا الأفراد كلام جميل والذي عليه الجمهور الحق أن الصحابة أفضل ممن بعدهم إلى يوم القيامة كائنا من كانت قال الإمام النووي اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمواد أصحابه وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه والصحابة نفسهم ليسوا على درجة واحدة في تباين بينهم وتفاضل لكن كلهم عدول كلهم أفاضل وقال القرطبي وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلاف هذا الكلام اللي أنا لا كلام سق كلام ثم قال وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو وآه ولو مره من عمره أفضل من كل من يأتي بعده أسأل الله أن يجمعنا بالنبي وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل كلام ده مهم ومعتقد وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصر لغيره لأمور زي إيه كده هد معي في مزية الصحبة ومشاهدة النبي اسمه صاحب النبي فينسى أبل النبي النبي ثانياً فضيلة الصدق للإسلام أهدا منك الثالث خصوصية الذب والنصرة للدين صحراً أنا شال الإسلام من أول يوم الرابع فضيلة الهجرة والنصرة المهاجرين والأنصار وبعضهم هاجر الهجرتين وخامس ما فضلوا به وميزوا ضبطهم للشريعة وحفظهم لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا أمانة الوحي والرسالة ونقلوها بأمانة لمن بعدهم سادس هذه المزايا تبليغها لمن بعدهم والسابع السطف النفقة في الإسلام أنفقهم الثامن أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف ثعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ وثوابهم فيه أجزل ثواب لأنهم سنوا صنن الخير وافتتحوا أبوابه كم فضيلة دولة؟ تمانين كتبت منهم كم واحدة؟ كذبت تبانية؟ طيب اللي ما كتبش يقول معايا تاني لان دي مهمة جدا في الازمان اللي احنا بالعيشة دي والله اول ما يتميز به الصحابة عن غيرهم اول حاجة يا جماعة مزيت ايه؟ الصحبة ومشاهدة النبي تخيل واحد اعجب النبي ركب خلف النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اني والله اني لا احبه مثل ما قال من ايه او يفتديه افتدى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سعد قال ام سعد في ابي وامه يبقى اول حاجة يا جماعة انهما صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه ثاني ميزة فضيلة الصبق للإسقام أول من جهر به وأوائل من جهروا به وحملوه من أول يوم الثالث خصوصية الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشريعة الزباب وعنده 12 سنة طلعت إشاعة كده إن النبي مات أما يحل بيت واخد السيف وأمطلع عند الكعبة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تعمد يا قال سمعت أن القوم قد قتلوك قال وماذا تصل قال أقاتلهم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أبو بكر مع ضعف جسده وقلت بنيته يدافع الله سلم ويحمله ويضربه على الأرض حتى يغمى عليه ويبقى من الظهيرة من الضحى إلى آخر اليوم فلما أول ما يستفيق يقول مأفوعله برسول الله دولة زيب زيغرم يا جماعة خباب ابن الارت كده والكلام اللي احنا بنقوله على المنابر ده هو اللي عمله من لحمه ودمه وعظمه كانت كان مملوكا لامرأة وكان حدادا فكانت تصهر الحديد وتضعه على جسد خباب فلا يدفئه إلا شحم الخباب يشويه زي ما تعمل كده الشويمة ولا تعمل اللحمة كيف بحر وبذلوا لهذا الدين ابن مسعود من قوائل من أسلم أول ما سمعوا القرآن من قلبه وإنه صلى الله يعني أبتم لا يقف عند الكعبة ويقرب القرآن يضربوه يقرأ القرآن يضربوه يقرأ القرآن يضربوه قيل فضيلة السبق للإسلام والذب عن سيد الأنام فضيلة الهجرة والنصرة يسب بيته واتجارته وحياته ويخاطر ويروح الحبشة من في كل يروح للإسلام في أثيوبيا ولا إيرتريا ولا جبوت ولا الصمار النهاردة ما نعملهاش هم عملوها ولا حياة عندهم طيب رضي الخامس ضبطوهم للشريعه وحفظوهم لها عن النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي نقل القران عن النبي الا هم مين اللي حمل السنه بامانه الا هم سادسها تبليغها لمن بعدهم قاموا بها خير قيام وهغير ده مش منتهم من النهار من قديم كان لا يجلس مجلسا إلا يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مش قادي يسكت بدون حديث النبي في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي السوق وفي التجارة وفي الزيارات وعند القريب وعند البعيد وعند الأعداء وعند العرب وعند العجر لا يتوقف عن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا أكثر أبو هرير ولا يشغلوا الكلام دي ولا يهموا شموهم من الناس السابع الصبق في النفقة في أول الإسلام تخيار كده أول جيش لما تجهزوا أو تبذل ما تستطيع فضل عثمان يمسك حتى قال رسولة ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك ويقول فيه من يفعل كذا وله الجنة فيفعل عثمان من خالص ماله نفق يحضهم فيأتي أبو بكر بكل ماله يحضهم فيأتي عمر بنصف ماله لو طلع جنان معوضة بحس أنه عمل حاجة تخيل بدون بقى لا حساب في البنك ولا وظيفة ولا معاش ولا نهية خدمة ولا عيالهم متوظفين ولا مسفين بره تخيل يقدم ولا عوض إلا من عند الله الثامن أن كل خير وفضل وعلم عايزك تكتبهم وحدة وحدة أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ وثوابهم فيه أجزل الثواب لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه رضي الله عنهم وأعضاءه ثم ذكر في الحديث مظاهر الانحراف بقى بعض القرون المفضله الثلاثه عشان كده انا جبت الحديث يا شعبان دي بقى ايه دي النموذج الخلل حصل ليه اول حاجه قوم يشهدون ولا يستشهد ولا يستشهد قال الحافظ يحتمل ان يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون طلب يعني إيه؟ هتجي الوقت بعد ما نقول إن في حديث عن النور صلى الله عليه وسلم يقول صلى بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها شكل الحديث دلوقتي إيه؟ أما هو أقول لك يستش... يشهدون ولا يستشهدون يعني ما طلبتش منه يعني ما طلبتش تعالى احمد يستشهد ده انت جيت لوحدك في الاولاني ذنب ولا ماده ذنب وفي الثاني ده خير الشهداء انا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل ان يسألها قال الامام النوري وفي الموضب هذا الحديث اللي هو انا اخبركم بخير الشهداء تأولين يعني معنين أصحهما وأشهرهما تقول مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له واحد الضرب في الشارع نوع وبيبص من أشهد فقال نزل واحد من العمارة قال لأ أنا قلت وفي البلك هنا وشوفت دي يبقى؟ خير الشهداء هو ما اطلبش منه شهادة بس وراءاً للأمانة والمسئولية والواجب يحتم عليه أنه ايه يشير حتى لو يتعرض لمخاطرة ده وقف على الطريق وعربيه أم الضربة واحد أم وقد رقمه وأم متواصل وأم جاب المر وأم وقف بنفسه وقال لازم المجرم ده يعني يقتص منه على ما ارتكب من جرم وإذ مثلاً يعني طيب اا اهو محمول على شهاده الحسبه ديت في غير حقوق الادامين المختصه بهم زي مثلا في طلاق عتق وقف واحد اوقف ماله لله وما حد بيقول لا ده انا سمعت واداني من المال ده وقال اعمل كذا وكذا وانا ما اطلق اطراش سمعك وانت بتطلق وقلت كذا وكذا, وكذا واخد بالك هذه شهادة او في حد من الحدود او في وصية عامة او نحو ذلك ده بقى يبقى الواجب عليه ان يقوم به وللقضي ويذن المجود وكذا ده يبقى خيه الشهادات, أو خيه الشهادات والله عز وجل قال واقيموا الشهادة لله تب تعملها ايه لله قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضه للحديث الاخر في ذم من ياتي بالشهاده قبل أن يستشهد لقوله صلى الله يشهدون ولا يستشهدون يشهدون. خلاص عرفنا الاولاني اللي هو خروج الشهداء يعني تيجي بدون ما حد يقول لك ليه نتيجه ايه يا جماعه احسسك بالواجب احساسك بالمسؤوليه في القيام بهذا العب طيب اما بقى اللي هو يشهدون ولا يستشهدون دي محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه يعني ايه الكلام ده؟ يبين أهل العلم إن الحديثين دولا بيشنوا التناقض إن الأولاني راح من إحساس بالمسئولية والواجهة الثالي بقى يُبِي عينيه ما لم يرَيَ من اللي شايف, أنا شايف وحاضر وموجود او يجي يقول انا حضارتك هو ما حضارش فيشهد على زور يشهد على جور فيشهد بما لا اصل له ولم يستشهد اصله يبقى ده محمول عليه يا جماعة انه هو لم يطلب منه وتدخل بالخطأ بما لم يكن فيه حاضرة وده موجودة لمش موجود كتير جدا يبقى ده آية من آيات النبوة كذلك يخونون ولا يؤتمنون خيانة الأمانة خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من كان من خان بحقير مرة واحدة يعني مرة ده يعني ما نرداش نقول عليه خاين لكن ده بقى ايه اللي يقول عليه يعني يخونون ولا يتعاونون اللي هو ايه دي شغلته ما فيش حاجه عنده اسمها امانه دايما ولو بدون اقراه يعني ماليش حاجه اتكبره يعني كل واحد يقول او غمت او غصب عني لا ده بقى ايه عاملها بمزاج عاملها بحرفنه وينذرون ولا يفون اي لا يؤدون ما وجب عليه وهذا الحديث فيه وجوب الوفاء بالنذر وهو واجب بلا خلاف والله مدح اهل الايمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شعوه مستطيعا وان كان النذر ابتداء منهيا عنه لان النذر دمعن ايه يا جماعة ها؟ أيوة, أيوة, أيوة, ايوه هي صدقة صفق من البكير لكن هو فيها اشتراط على الله يعني اشتراط على الله اعمل لي اعمل لك ينفع ما ينفعش من لكن ممكن يكون شرط بلا يكون نذر بلا قيد زي نذر مين عمران. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطن محررا. يعني ايه? مش عمل اللي عمله. يبقى ده نذر طيب ولا مش طيب? جدا. فالنذر المشروط ده منهي عنه. لكن لو قلته. لازم توفى به لان نفس الله قال من نذر ان يطع الله ايه فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه يقول لك والله لا اشرب خامر النظر او انا يعني ينظر مثل هذه او يشرب دخان او يأتي منكر او كذا يوفى بنذره لا وطبعا الحديث فيه مدح بالوفاء بالنذر وقوله ويظهر فيهم السمن سمن يعني يقلوا ويتوسعهم خلي بالك احنا بنكلم الآن عن الحلال والمباح ما جبناه سيرة الحوار ده هو هنا يحبون التوسع في المآكل والمشارب مما يسبب السمنة وَالْمُرَادُ ذَمِّ مَحَبَّتِهِ وَتَعَاطِيهِ لِمَنَّا تَخَلَّقَ بِذَلِكِ في ناس هي خلقته تخير في ناس كده يبقى ليس هذا هو المقصود ولكن المقصود هو المقصود اللي لها بقى في بالك لسه على الغداء يقول لك همتعش يا إمه هود هتغدى بكوا مش هايف نعمل ايه ياخد بانك فتبقى حياة الواحد أكله شن ويهمه ومحبكه فديت يصدق فيها قول ابن القيم القلوب جواله القلوب دي تجول وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن القلب أشد تقلبا من القدور في غليانها القدر لما, لما تحطها على النار والمية والحاجة التي تسخفتها من ايه تتحرك كده وتنفع الغطر وطلع بخاره فالقلب يتحرك أعظم من هذه الحرك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يقول ايه اللهم يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم فأنت في حاجة ميسة إلى أن تدعو اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صبف قلبي على طهاتك اللهم يا مثبت القلوب صبف قلبي على دينك أكثر منها وخصوصا في زمن الفتن فالقلوب جوالة فمنها ما يضور حول العرش وَمِنْهَا مَا يَضُرْ فِي الْحُشُّ حَوْلَ الْعَرْشِ فُوءٍ هَمُّ فُوءٍ هَمُّ فِي لِقَاءِ اللَّهِ هَمُّ فِي رِضَ اللَّهِ هَمُّ فِي إِنِّ حَسَنَاتِ تِصْعَدْ وَالدُؤَاءِ يَطْلَعْ دِي شُغْلُهُ أنا عملت يا ابن عبده. اللي طلع قليل عايزين ما طلع نعمل حاجة وابدي القرآني وابدي أذكار وابدي في الليل السنة القبلية البعدية الدعوة إلى الله وضور مجالس العلم ما يوقفش همه فوق قلبه يجول حول العرش وفي قلوب تجول تضوء تجوله حول الحش لمؤفز الحش عن الحمام الكنيف مكان قضاء الحاجة يأكل على الحمّاب، يشرب على الحمّاب، يلبسه في جو الحمّاب، تحت ولذلك اللّوحه فوق ده تطلع بسهولة تصعد والّي تحت ما تطلعش فلا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخياط وايات الاولاني معروفه عارفينه انت بقى بتحب كانوا بايه مصطفى مثلا وتحب يقولوا يا دبش محمود يقولوا يا ابو بتحب بكنيتك يا ابو عبد الرحمن باسم عيلتك او بصنعتك او باسم اشتهر عليك بتحبه الملائكة تناديك به وتصعد روحك كأطية بريح مسكن وجدت على وجه الارض وتفتح لها ابواب السماء ويشيعه ملائكة كل سماء هنيئا له والله فوق الثاني تحت واللي تحت الارض دي المجاري قريب من المجاري هدفه بطنه فرجه يجتمع صار حلال وحرام وعالحمان يعبي وعالحمان يضع حول الحش يظهر فيهم السمن قال المراد إما المراد السمن يعني أكله وشوفه ويتعبه أو السمن أن يتكثرون بما ليس فيهم وَيَدْعُونَ مَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفٍ سواء باء علم فاهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتحلي بما لا يملك كلابس ثوبى يزور جايل واحد ضيف كده يقوم جايب الصبان من عنده جابه ويقوم بحطة السطارة يا عمد خليها على الطبيعة ايه اللي فيها يعني؟ بما تغسر الموجود هو من أعطاني الإمكانات دي ليه أظهر في الصورة أخذ جاكت داوة أميز داوة جازمة داوة و قاعد متركب مجموعة لا لا لا ما يبقاش دا فكرك ولا هدفك وقال ويحتمل أن يكون جميع ذلك طبعا ممكن يكون كل ده سواء من أمور مادية أو أمور معنوية ولذلك رواية تيمدية من طريق هلال بن ياسف عن عمار بن عصين بن رب ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن وهو ظهر في تعاطي السمن على حقيقته وده أولى يعني نحن أكلوا شربوا وإنما كان مذنوما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور دل طبعته وقال النووي السمانة وهي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المواد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر فيهم ذلك وليس معناه أن يتمحضوا سمانا وقال المزمون منه من يستكسبه وأما من هو فيه الخلقة فلا تحب عشان ما نزعلش النأس والمتكسب له هو المتوسع المزود في المأكول والمشروب زائدا عن المعتاد وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس فيهم من الشرف وغيره وقيل الوات جمعوه من مال يسمن فلوس في الحديث تفضيل القرون الثلاثة قولة وفي الحديث اكتب الكلام له من أن الشر يزيد في الأمة قال أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس لا يأتي زمان إلا ولدي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كذلك أيضا ذنب الاستعجاب وخصوصا في أمور الدنيا الاستعجاب في الأكل الاستعجاب في الشهادة الاستعجاب في الراحة الاستعجاب الاستعجاب ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عقب بحيمانه من تعجل شيئاً قبل أوانه هذا القاعدة فقهية عقب بحيمانه وفي الحديث ذنب آخر الزمان تصرفتهم سيئة وذنب كثبة الأكل وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فكل ما قال تحقق صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعد قال الإمام البخاري حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيا قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن بالموت لدعوت بالموت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نضر ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإن أصدنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا الطراب من أشد ما تقرأ وتسمع هذا الحديث حديث خباب خباب ابن الأرد الصحابة المشهور قلبه الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجمعه من الصحابة لفاية انه هو درجة انه اكتوى سبعا في بطله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الدواء في, الدواء في ثلاثة شاوبة عسل او محجم حجام او الكين وقال وَأَلَأَكَهُ الْكَيْنَ ولذلك في الحديث السبعين لا يكتوون يصدر على المرض أصل ليه وصل لدرجة الكيدة خلاص ما عدتش قادر ما عدت الصابر فيخب من السبعين ألف ولذلك استحب جماعة من أهل العلم المرض وإذا مرضوا لا يتعالجواه وطبعا هذا مخالف ليه؟ يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصواف من كلام أهل العلم لكن يعني من شدة توكله على الله حتى هدي يتوقف في الحديث وقال اكتوى سبعا في بطن النوى يعني تداوى بالكي من مرض أصابه في بطن سبع كيات اللي شاف موضوع الكي ده أمي مؤلم ويأخذ فترة حتى يبرأ تخيل انتبأ طبعاً دي بقى ناس متخصصة بتيجى على أماكن معينة وتصنع بالشيء اللي زي السكينة أو حديدة أو شيء ويضعها في مكان يكون سبب الشفاء بإذن الله وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء يعني بذلوا للدين غايه وسعهم وخرجوا بدون ما يتنعموا اللي احنا تنعمناه احنا بقى حصلت فتوحات ومن اللي بقى امير ومن اللي بقى قائد ومننا اللي فلوسه زادت ومننا ومننا ومننا اما اللي قبل مني ولعله يقصد من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وفرج بدل بدون ما يرى من الدنيا شيئا يقول لم يتعجلوا النعم في الدنيا ليجدوها بين يدي الله بل بقيت موفورة لهم في الآخرة وكأنه عني بأصحابه بعض الصحابة من من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح ويؤيده حديثه الآخر هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجونا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عماية مصعب كان شبيه النبي ولذلك كما يوم أحد ظن المشركون أنهم قتلوا النبي مصعب كان من أنعم فتين قريش كان صاحب كده موضع في لباسه وطيبه كان يعرف الطريق الذي مر منه من أثر طيبه تخيل أنت دي بأ ولما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يبقى سنة يقرئ الناس القرآن يقرأ ويقرئهم حتى كان يسمى بينهم بالمقرئ تخيل واحد بقى كان عايش حياة قبه وكان منعم غاية النعيم ويطلع كده نقول له روح بلد مختلف عنك في المناخ ومختلف عنك في الصفات والطبائع ومختلف عنك في الناس وتعرفهمش وتقعد بينهم تقرأهم القرآن قد اي يعاني؟ قد اي حجم المجهود؟ ولما يرجع بعد سنة ما من بيت إلا وقد دخله الإسلام للشكل مع حد ولا شد مع حد ولا اعتد على حد مع انهم بدأ بمحاولات كثيرة للقضاء عليه او اخراجه وهو يصبر لله ما خدش حاجة يا جماعة ما كانتش بشتغل بمقابل بعض الناس لو جي خطب معنا خطب ان ما خدش مقابل قلت لك ولا ما انت خطب مرة واحد من الشباب زعل ان حصل بالخطأ واحد تاني من الاخوة بدل ما يروح المسجد الواحة وما يروح المسجد بتاعه ليه وليه ان انا روح مسجد وانا خطيب تاني وهو الخطأ قلت له امال انا لو بعدتك مكان وقاموا مسكينك خطي على الام دشدشينك قالوا والله لا يمكن ومش عايف ايه والله معاود تخطب قال له امالتو على النابسة صليم وقد فعلت به الافعين ماديا ومعنويا في جسمه وفي عرضه صلى الله عليه وسلم تخير دعوة محتاجة للجال محتاجة جه محتاجة بذل محتاجة نفقة نقعد نلح على الأخ نحضر بس الدرس والجو طيب والجو هادي وخلينا بعد العشة عشان غاطر عندك طول النهار اشتغل وتعالك للدرس لله دمس الواحد بعد اسبوع يجمعه لك تاخده في اقل من ساعة ولا في ساعة يعني شوف تخيل التوفيات قدين جهد كبير جدا لا تتخيل مش اقل من مئة كتاب نجمع لك فيه معضلة مش اقل بتاعنا اخدك اهز يعني تجد مرات اجابات يعني تخليك تندم ان انت قلت له ذلك الصحابة والله اني لما وقت اليمن بيتقول ما أعظم معذب لجبل راجلت ايدين وائح في طيارة وناس مستقبلين لك ومجهزين لك مكان وقعدين يقولون لك يا فضيلة الشيخ ومجهزين لك المأكل والمشروب والمركوب وكل حاجة مهيئة لك وانت تقولها أنا عملت مجهود دولة بقى مشين حفيين والله يرغب بعض الأماكن الجبلية الوعرة قلت سبحان الله إبا جلد دخل لوحده ازاي إبا جلد عرض الإسلام على الناس دي ازاي كان قاعد فين وبعمل ايه وعيش ازاي قم قرد جهيد ولذلك هؤلاء ليس لهم مثير إن شاء الله أن يجمعنا بهم وأن يوفقنا إلى اتباعه. والاقتداء بأعمالهم تحمزي. غير يا أخي غير غير أنا نفسي أبقى مع أبو بكر أبو بكر كان رجل منفق انفق كان رجل عبد أعبد كان رجل صاحب دعوة أدعو حبك حتى تشمع بهؤلاء وعن انت تبقى معهم ازاي؟ واحد معه جنيه وعايز يجيب به ده راجل بتاع المطعم قال ما فيش فول في بجنين ده ايه؟ لان ده مش هجيب ورقة في التفحي ولا, ولا البتاع اللي بتمسجها من البعدي يتعود ده ازاي تتساوى مع راجل اللي جاب في خد خمسين وهات ليه انضف ما عندك جاب الخمسين انت جبت ايه؟ لازم تقعد وتحسب نفسك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رباهم خلى خباب ده هو ايه حصل من خباب؟ وإيه اللي دخلت عليه من الدنيا يعني ده عمل ما يضرب به المثال على مر العصور والأزمان ويقول اصحابنا ماتهم وزير مصعب بن عمير ولما جينا نكفنه كان عليه بردة إذا غطينا وجهه بدت مجلاه وإذا غطينا مجلاه بدى وجهه فقاموا الناب صلى الله عليه وجابوا شيء من الورق من النبات من الاذخر وقاموا كده وقاموا دفننه هكده رضي الله عنه وارضاء شوف تخيم بعد والثياب والنعيم كده بس هو صاحب صاحب برنامج صاحب هدف سعى له فوفقه الله ويقول خباب يعني ان اتسعد الدنيا عليهم وعاشهم اللي معاشوش هؤلاء وان كانوا بذلهم مال ودعوة وكذا ولكن مع ذلك الواحد دايما يتهم نفسه دايما يرجع الدم على نفسه فلما اتسعد الحال جدا وشمل العدل في زمن الخلفاء الرشيدين استغنى الناس الغنى اللي لا يجدوا فيه محتاجه الأول في الإسلام الناس اللي ماتل أراندرون كانت في فقري جيد جداً فكانوا يعطوا بيعطوا كل ما يملكون لكن بقولوا إحنا لما جينا نعطي بشتيب حد ما ده هو بيدم من هو ما بيعطيك أدواء بيعطي بس يعني أخذ الناس من زي الأول ولهذا قال خباب وإن أصبنا ما لا تجد له موضعاً إلا الطراب يعني بقى يعملوا بيت يبنوا بناء يعملوا محال في البنيان وفي الحديث معاني جميلة خوف الصحابة من انفتاح الدنيا عليهم وعدوا ذلك نقصا فيه درجاتهم احنا بندعي ان ربنا يفتح علينا الدنيا ويوسع علينا الدنيا ونتكثى من اموال الدنيا واولاد الدنيا ونعم الدنيا وحياة الدنيا ثم عدوا ذلك ايه مذنب خافوا منه والحديث فيه الحظى من الدنيا وفتنتها اكتب هذا الكلام نتاجته والحديث ذا على النهي عن تمني الموت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضوف أصابه فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي دل الواحد يقوله ويكتئد فيه ولذلك اختلف العلماء أحبتي في الله هل النهي عن تمني الموت النهي عام أم يبث بعض الأحوال أم يبث بعض الأحوال أنا بسألهم أجول على قولين القول الأول المنع مطلقا الحياة بفوصة اغتنم وهذا قول القوطبي ولحديث الباب لولا أننا صنعنا منها عن تمنى الموت لا لا طلبناه أو دعونا بالموت وكذلك لحديثنا صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب هذا حديث صحيحة بخير الحياة بالنسبة لك فرصة بتعمل خير يزيد رصيدك يتضاعف ولو في شابه العذب لي بلعلك فوصة إيه ربنا يوفقك كده تابل لحد كده صالح يعظك بموعظه فتفجأ ودي كثيرا ما نرى ولا تيأس أحد من رحمة الله أبدا مطلقا ف إما محسنا فلعله يزداد وإما محسنا فلعله يستعتبر ولحديث الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه إن إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمه إلا خيرا بروا مسلم كلام مهم جدا الحياة فرصة الحياة تودك الجنة الحياة تصل بك إلى أن ترى الله ما تضيعهاش وقال القرطبي وأما حديث أبرايا ففيه النهي عن تمنى الموت مطلقا لضب ولغير ضب ده القول الأول القول الثاني أنه لا يجوز لضب نزل به من فق أو مرد شو واحد فإيه حطت بالدنيا يا رب موت أو فماذا أبي خلصنا بقى وأما إذا خاف فتنة في دين فإنه يجوز وهذا مذهب جماهب العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لكن قيده ان يكون تمنيه لضب نزل به فيحمل المطلق اللي هو نهي الموت على المقيد انه لو كان فيه فتنة فالفتنة دي لو فيه ضرر دنيوي ما تتمناش اصبر على البلاء اختبار ونبلكم لكن لو فيها مع الدنيا اخره يبقى لا ديت كما قال النبي صلى وسلم في الحديث واذا اردت بعبادك فتنه ها فاقبضني اليك غير مفتون يبقى لو في فتنه في الدين يبقى ايه نطلع قبل الفتنه احسن وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب, يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا الفلاء وليس به الدين يعني يقضي إباح الطلب الموت لو يتعرض للدين في ابن رجب وأما تمني خوف الفتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف وقال في موضع آخر ابن رجب هو جائز عند أكثر العلماء وقد ورد عن السلف تمني الموت خوف الفتنة عمر لما قال اللهم كبرت سلي وضعفت قوتي وانتشرت رعيته فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرد ما كملش مش مكملش كالنسالة وقية لا يعني استجاب الله دعاء وزينة بانتجاحش لما جاءها عطاء عمر فاستكثرت بدها عطاء من بيت المال فشبته اكتب قوي فقالت ايه سبحان الله في الناس دي يا جماعة اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها فماتت قبل ان يدركها عطاء عمر ثاني مرة وسأل عمى بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم بل طلب كثير من السلف الصالح لما طلبوا لبعض الولايات فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا يقولوا تعالى نحطك قاضي القضاء تعالى نحطك وزيه ولا محافظ ولا في مجلس النوال ولا كذا يقول يا رب موت منصب ايه و بتاع ايه والشهرة بعضهم يعني جات له شهرة بقى و والشيخ رايح والشيخ جاي و ليه هو جاه و او اطلع بعضهم على عمله عرفوا بعض الاعمال اللي كانت بعملها في السر او في معاملة بينه وبين ربنا فيدعو على نفسه بالموت فيموت ولذلك كان سفيان الثوي امام الائم أمم المؤمنين في الحديث كان كثيرا ما يتمنى النوت فسئل عن ذلك فقالت ما يدريه لي لعلي أدخل في بدعة لعلي أدخل في ما لا يحل لي لعلي أدخل في فتنة أكون قد ميت فصدقت هذا أموت قبل ما الفتن تيجي أموت قبل ما البدع تيجي أموت قبل ما نشاكل تيجي وفي المستد عن محمود بن لبيت أولى بيد عن أن يوصلنا وقال إثنتان يكره هما ابن آدم الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب يعني إحنا اللي بنتقل علينا الأفر إحنا اللي بنصعر وفي الحديث الحكمة في تحييم تمني موت الإنسان بسبب الضر الدنيا والأمور زي إيه يا جماعة؟ بيدل على عدم الصب والمسلم مطالب بالصبع والاحتساب ممكن هي بس المشكلة ديت هتخلص بعد يوم وانت تطلب الموت وحتى لو طالد ممكن ما تخشش للجنة إلا بصبك على هذه المصيب ثانيا أن بقايا المسلم قد يكون خيرا له كما ما بمعنى في الحديث وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا قال الحارف فيه شوائل أن المعنى في الناي عن تمني الموت والدعاء به وانقطاع العمل بالموت فإن الحياة سبب منها العمل والعمل يحصل بزيادة الثواب ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد بول لا لا إلا الله بيصلي بيصوم رمضان لما عمدش أن الفرائد بس ديات والواجبات خب عظم جدا أفضل الأعمال إذا مات أحدكم انقطع عمل معاك يصليه أي حساد من كلام دي وكذلك أن الإنسان لا يدري ما الأفضل له البقاء من نور فاتسمع لربنا الباب الثامن باب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغبور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والسعير جمعه صعر وقال مجال الغبور أو الغبور الشيطان ثم نقف عند حديث ابن أبان قال أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطروا نقف عند هذا الحديث وتكون منه البداية بإذن الله أسأل الله طبعاك تعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب يرضى وأصيكم بالحرص على الدروس والمحاضرات وأصيكم بالحرص إن إحنا نوصي الناس ونجيب ما نستطيع أن يأتي جيب زوجتك تعالوا من الشارع جيب أخوك جيب أختك جيب أمك جيب ابنك جيب أي حد جيب صاحبك جيب زميلك جيب واحد في الشارع يدعو الناس بحضور مجالس الأيه وخصوصا بالثاله الباب باب الرقاق الناس محتاجين كل العلم محتاجين ايه سبحانك اللهم حمدك ما كتب